فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ جَاهَدُوا هَٰذَا سَيَكُونُ مِنْهُم مَّن يُوصِلُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ جَاهَدُوا أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزَى وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يحسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون